قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنههم الله في الدنيا والاخره لعنههم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يُؤْذُونَ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من جلابي بهن لِكَ أَدنأَ يُعرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيين وَكَانَ اللهَّهُ وَفور الرحيمام ل إَِّمْ يتَهِ المُنَافقونَ والَّذينَ فِي قُلوبِهِم مَ رَضُ وَالمُرجفونَ فِي المدينينَ وَالْمُرجفونَ فِي المدينَةِ لَ نُغرِيكَ ثُمَّ لا يجَابِرونَكَ فِيهَا إِللاا قَللَ مَلْعونينَأَين مَا سُقِفُ أُخِذُ وَقُتِلُ تَقَتلَ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 إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون, يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا